خمسة عشر أكمل القصة التي تسمعها مستعينا بالقائمة الآتية ثم قرأها ثم فرك المصباح فظهر الجني وقال أنا في خدمتي من يحمل هذا المصباح كان الساحر سعيدا للغاية وطلب من الجني أن ينقل قصر علاء الدين إلى إفريقيا فصاح الجني بصوت مرتفع أغمق عينيك وسوف تجد ما أمرتني بها